بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقدرا 50000 سنه واسبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهله وتكون الجبال كالعهن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 لЗАعته للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى إن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفْضَرُ قَاصِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ